قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيَعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُدْرًا فطلق حتى اذا اتى يا اهل قريه استطعم ما اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جذرا يريد ان يقضى قامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا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 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا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 فَمَا كَانَ يَبْجُ لِقَااء رَبِّهِ فَلْيَعمَ الْ الععملَلًَا صَالِحَا فَلَْعْمَ الْ الععملَلَ صَالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعبادَةِ رَبِّهِ أَحَدَ بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ لِ الرَّحيِيمكَ 111. رحمة ربك عبده زكريا 112. إذ نادى ربه لداء خفيا 113. قال رب إني وهن العظم مني 114. واشتعل الرأس شيبا 115. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت 119. وكانت امرأتي عاقرا فهب 110. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب 112. واجعله رب رضيا 113. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا 114. لم نجعل له من قبل اسميا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 119. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 110. فاتخذت من دونهم حجابا 111. فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا سويا قالت إني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 114. قال كذلك قال ربك هو علي هين 115. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 116. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 117. فأجاءها المخاض إلى جذع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 113. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 114. فكلي واشربي وقري عينا.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 111. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 112. مِنْ الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حكيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 119. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 110. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا 111. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا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 111. جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه وَعْدُهُ وعده مأتيا 112. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما 113. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.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 124. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا 125. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 126. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها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 قُل مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فسيَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا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 111. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 112. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا 113. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 112. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 113. لقد جئتم شيئا إدا 114. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 121. أن دعوا للرحمن ولدا 122. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 123. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا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 111. بِهِ به المتقين وتنذر به قوما لدى 112. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا